بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات غضبان، الموريات غضبان، المبияت صبحان، فأثقل به نفعا، أو سقى به جمعا. إن الإنسان لعبد له كنود، وإنه على ذلك شديد، وإنه لحب الخير شديد.